سَمَّعُونَ لِلْكَلْبِ أَكَلُونَ لِلشَّحْثِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَحَكَمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِنْ جَاءُوكَ فَحَكَمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحَكَمْ بَيْنَهُمْ إن الله يُحِبُّ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشرون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون